قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ نُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ مكر مكرتمه في المدينة لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلالهم. لا اصلي بَنكُم اجمعين قالوا ان لا اله ربنا منقلب وما تنقم من بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قال في الرعن أتذر موسى وقومه ليفسدو في الأرض ويذرك وأذهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم فإن فلقهم قاهرون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 فرعون بالسنين ونقص من السمرات لعلهم يذكرون